ا ط ه جي ق و ا ن ي ن ص ر المظلوم يظهر دايما ف ا ج أ من وسط الغيوم اي خطه ل ل أ ش ر ا ر ملحق لزوم لا دا احمد المشاكل لا دا احمد يلا بينا لا دا احمد يفاجأ بصوم نعمل من, ده من. 「だだめ」<音楽>「でもう一も」